بسم الله الرحمن الرحيم يسبح اسم ربك الاعلى الاعلى الذي خلق السماوات والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله